وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِذَا كفرتم به لنضل ممن هو في شقاق بعيد سنريم آياتنا في لافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أولم يكفذ ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْمُنسَانِ خُذُولًا وَقَالَ وَسْوُسُ لَيَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكُنْ صَبِرًا بِرَبِّكَ شَاهِدًا